ر أ ي ت سحابا خلته متدفقا فانجم لم يمطر و إ ن حسن الخرج و ك م فاتك الشيء الذي كنت راجيا وجاءك بالمقدار ما لم تكن ترجو ق د جاءنا هذا الشتاء وتحته فقير معرى ّ أ و أ م ي ر مدوج وقد يرزق ا ل م ج د و د أ ق و ا ت أ م ة ويحرم قوتا واحد وهو أ ح و ج ولو كانت الدنيا عروساً وجدتها بما قتلت أزواجها لا تزوج الدنيا قتلت لا اليمنى لتشرب كانت يدك بما طاهراً فعج فقد عيف للشرب ا ل إ ن ا ء المعوج على سفر هذا ا ل أ ن ا م فخلنا ل أ ب ع د بين واقع نتحوج ولا تعجبا من سالم ان سالما أ خ و غ م ر ة في زاجر يتموج وهل هو إ ل ا رائد ل ع ش ي ر ة يلاحظ برقا في ا ل د ج ا يتبوج ولولا دفاع الله لاقى من ا ل أ ذ ى كما كان لاقى خامد ومتوج إ ذ ا وقي ا ل إ ن س ا ن لم يخش حادثا و إ ن قيل هجام على الحرب اهوج و إ ن بلغ المقدار لم ينج سادح ولو أ ن ه في ق ب ة الخيل أ ع و ج فلا ت ش ه ر سيفا لتطلب د و ل ة ف أ ف ض ل ما نلت اليسير المروج جماجم أ م ث ا ل الكرات هفت بها سيوف تناها الضرب وهي صوالج وقد يغلق ا ل إ ن س ا ن من دون شخصه ولاجاً وهم القلب في النفس والج لعمري لقد حلت ف ك و ر ا حمائم ليالي ضاقت عن ضباء توالج أ ؤ م ل عفو الله والصدر جائش إ ذ ا خلجتني للمنون الخوالج هناك ذنوبها النفس أن تود قليل و أ ن ا ل ق ط ح بالخير فالج وينسي أ خ ا ل أ ش و ا ق ر م ل ة عالج ويبرين من هول الردى ما يعالج سياكل هذا الترب أ ع ض ا ء بادن و ت و ر ة أ ح ج ا ل لها ودما لج و ي س م الفتى سهم من الدهر صائب وان صرفت عنه السهام الزوالج اذا درجت في العالمين ق ب ي ل ة فخير لها من ان تئث خروجها فما امنت نسوان قوم ا ع ز ة على عزها ان تستباح فروجها وما تمنع الخود الحصان حصونها ولو ان ابراج السماء بروجها فما عرجت في شاوها أ م جندب ولا عقلتها شاوها وعروجها تذال كراسي الملوك وطالما غدت وهي تحمى بالعوال مروجها على ا ل إ ب ل حتى ما تقل رجالها وبالخيل حتى أ ث ق ل ت ه ا سروجها وما علمت روح ب ج س م دخولها إ ل ي ه فهل يخفى عليه خروجها و روح ذبيحك لا تعجله ميته ف ت أ خ ذ النحظ منه وهو يختلج هذا قبيح وعلمي غير متسق بما يكون ولكن في ا ل ت ر ى أ ل ج والناس من أ ج ل هذا ا ل أ م ر في ظلم وما أ ؤ م ل أ ن الفجر ينبلج م ض ا اناس و أ ص ب ح ن ا على ث ق ة انا سنتبع ف ا ل أ ش ج ا ن تعتلج إ ن أ د ل ج و ا وتخلفنا وراءهم شيئا يسيرا ف إ ن ا سوف ندلج بعالج بات هم النفس يعتلج فهل أ س ي ت لعين حين تختلج إ ن بشرت بدموع فهي ص ا د ق ة أ و خبرت بسرور قلت لا يلج أ د ل ج إ ل ى ر ح م ة الله التي بدلت فما يسرك إ ل ا في التقى دلج قد عيل صبرك والظلماء د ا ج ي ة ف ا ص ب ر قليلا لعل الصبح ينبلج لا يعرف الدهر إ ل ا معشر غ ل ب و فما استكانوا ولم يزهوا وقد فلجوا غيوث محل ومن أ د ر ا ع ه م غدر بحار جود وفي أ غ م ا ر ه م خلجوا ا ل أ ل م ع ي و ن إ ن ظنوا و إ ن حدثوا ضنينهم بيقين واضح ف ل ج و ا اقنع ب أ ي س ر شيء فالزمان له م ح ي ل ة لا تقضى عندها الحوج وما يكف أ ذ ا ه عنك حلف ظ ن ا وقد يشجك عود مسه عوج أ ع و ذ بالله من ورهاء ق ا ئ ل ة للزوج إ ن ي إ ل ى الحمام أ ح ت ا ج وهمها في أ م و ر لو يتابعها ك س ر عليها لشينا ل م ل ك والتاج لقد دج الزمان فلا تدج ولج فلم يدع خصما يلج أ ر ا ن ي قد نصحت فما لنصحي إ ذ ا ما غار في أ ذ ن يمج عجبنا للركائب مبريات يسيل بهن بعد الفج فج تنص إ ل ى ت ه ا م ة مبتغاها صلاحه وليس في النيات وج هي الدنيا على ما نحن فيه معاش يمترى ودم يثج ليالي ما ب م ك ة من مقام ولا بيت ب أ ب ط ح ه ا يحج وما فتئت فلاه ا ل أ م ر فيها على الصفراء تصرف أ و تشج وقد كذب الصحيح بلا ا ر ت ي ا ب فهل صدق ا ل أ ص م أ و ا ل أ ش ج مضى أ ه ل الرجاء على سبيل ك أ ن ه م العظائم لم ي ر د فما للرمح قربه رجال ينصل ل ل م ن ي ة او ي ز ك لا تفخرن معاشر بقديمها فلينسبن كلابها ونباجها والخيل ان مزعت بفرسان الوغى فلترجعن الى التراءت باجها واذا البجاد اتى ا ل ف ت ا ة بدفئها وخبائها ف ك أ ن ه ديباجها كم نال أ ط ي ب مطعم ه ل ب ا ج ة أ ش ر و أ ع و ز ح ر ة هلباجها تيمم فجا واحدا كل راكب ولا بد أ ن ي سالك ذلك الفجا و س ي ا ن أ م ب ر ة وحمامه غدت ولدا في مهده وغدت ب ج ة فلا تبكرا يوما بكفك م د ي ة لتهلك فرخا في مواطنه دجا تلفت في دنياه سادح غ م ر ة إ ل ى السيف لهفا بعدما وسط اللجا ورجى أ م و ر ا لم تكن ب ق ر ي ب ة إ ل ي ه فخطته الحوادث ما رجا يرجي معاشا من له بدوامه وهل يترك الدهر الفقير وما رجا فلا ت ت أ س للرزق إ ن بض فاترا ولا تغتبط ان جاش رزقك أ و ثجا أ ع و ا م بحر إ ن أ ص ب ت م فهين و إ ن تخلصوا فالله ربكم نجا ضللتم فهل من كوكب يهتدى به فقد طالما جن الظلام وما دجا فلا ت أ م ن ا ل م ر أ ة ت ق ي على التي تسوء و إ ن زار المساجد أ و حجا ولا ت ق ب ل من كاذب متسوق تحيل في نصر المذاهب و ح د ج فذلك غ ا و الصدر قلبي كقلبه متى م ل أ التذكير مسمعه مجا و إ ن ل أ ج س ا م ا ل أ ن ا م غرائزا إ ذ ا حركت للشر طالبه لجا فلا آ س د الدنيا إ ذ ا هي زايلت فما كنت فيها لا سنانا ولا زجا وقد خلقت عجاء مثل هلالها يكون و إ ي ا ه ا ا ل ق ي ا م ة معوجا سواء على النفس الخبيث ضميرها أ م ك تزارت للمناسك أ و وجا فبالطائف الراح الكميت س ل ا ف ة إ ذ ا ما تمشت في ح ش ا وادع أ ج ا فكم من قتيل غادرت ومكلم على أ ل م غب القتيل الذي ش ج ى م ش ع ش ع ة لو خالطت وهو عاقل ثبيرا تداعى ب ا ل ج ه ا ل ة وارتجا رايت ا ل ف ت ا ة ا ل ع و د يرتع م ر ة وان مست الاعباء تاهله ضجا يا سعد ان ابا سعد لحادثه امسى الحمام يسمى عنده فرجا والروح شيء لطيف ليس يدركه عقل ويسكن من جسم ا ل ف ت ا حرجا سبحان ربي هل يبقى الرشاد له وهل يحس بما يلقى إ ذ ا خرجا وذاك نور ل أ ج س ا د يحسنها كما تبينت تحت ا ل ل ي ل ة السرجا قالت معاشر يبقى عند جثته وقال ناس إ ذ ا ل ا ق الردى عرجا وليس في ا ل إ ن س من نفس إ ذ ا قبضت س ا ف الذين لديها ق ي ب ه ا الارجا أ خ و زهد نافى بنيها ونادوا إ ذ مضى د ر ج ة أ غ ن ى ا ل أ ن ا م تقي في ذرى جبل يرضى ا ل ق ل ي ل ه و ي أ ب ى الوشي والتاجا و أ ف ق ر الناس في دنياهم ملك يضحي إ ل ى اللجب الجرار محتاجا وقد علمت المنايا غير ت ا ر ك ة ليثا ب خ ف ا ن ة او ض ب ي ا بثلتاجا تسريح كفي برغوثا ظفرت به ابر من درهم تعطيه محتاجا لا فرق بين الاسك الجون اطلقه وجون ك ن د ة امسى يعقد ا ل ت ا ج ة كلاهما يتوقى و ا ل ح ي ا ة له ح ب ي ب ة ويروم العيش محتاجا لو لم تكن طرق هذا الموت م و ح ش ة م خ ش ي ة لاعتراها القوم أ ف و ا ج ا وكان من أ ل ق ت الدنيا عليه أ ذ ى ي أ م ه ا تاركا للعيش أ م و ا ج ا كاس المنيه اولى بي واروح لي من ان اكابد إ ث ر ا ء و إ ح و ا ج ا في كل ارض صروف غير هازله يلعبن بالناس افرادا وازواجا الوقت يعجل ان تكون محللا عقد الحياه بان تحل الزيجا فالدهر لا يسكو ب أ ر ي ل ل ف ت ا ة حتى يكون بما أ م ر مزيجا هزجت نوادب للعقول فخيبت أ ن ث ى تروم لطفلها تهزيجا لا ت ر ع ا ل ط ا ئ ر يغدو بجه يلتقط الحب لكي يمجه إ ن ا ل أ ن ا م واقع في لجه و ظ ل م ة من أ م ر ه ملتجه دع الفروع وخذ المحجه لا ت أ م ن ا ذا ع ا ه ة مضجه إ ن عصاك وهيا ل م ع و ج ة تحدث في ر أ س أ خ ي ك الشجه لعمرك ما أ ن ج ا ك طرفك في الوغى من الموت لكن القضاء الذي ينجي فلا تكزيرا للنساء و إ ن تمل لهن فلا ت أ ذ ن لزير ولا صنج ولا تدن للصهباء بنتا ل أ ب ي ض ولا تقرب الحمراء من ولد الزنج سرت بقوام ي س ل ق اللب ناعم إ ل ى مدلج تلقى البرى أ خ ت مدلج ي وقد حار هاد الركب والليل ضارب ب أ ر و ا ق ه والصبح لم يتبلج ي تكابد خضراء الحنادس جونه ذخيرتها من بدرها نصف دملج ي إ ل ى أ ن بدا فجر يكشف نهجه لنا بلسان مفصح غير لجلج ي و إ ن خلجت عين لبين فحسبها من البين يوم من ر د ا متخلج ي كفى حزنا أ ن الفتى بعد س و م ه تقول له ا ل أ ي ا م في ج د ة لجي وكم وطئت أ ق د ا م ن ا في ترابها جبين أ خ ي كبر وهامه أ ب ل ج ي خذوا في سبيل العقل تهدوا بهديه ولا ي ر ج و ا غير المهيمن راجي ولا ت ط ف ئ نور المليك ف إ ن ه ممتع كل من حجاب سراج أ ر ى الناس في م ج ه و ل ة كبراؤهم كولدان حي يلعبون هراج لكون خلك في رمس أ ع ز له من أ ن يكون مليكا عاقد التاج الملك يحتاج أ ل ا ف ا لتنصره والميت ليس إ ل ى خلق بمحتاج قد أ س ر ج و ا بكميت أ ط ل ق ت لجما ولم يهموا بالجام و إ س ر ا ج يستصبحون وعين الديك ن ا ئ م ة ب ق ه و ة مثل عين الديك مئراج دبت دبيب نمال في أ ن ا م ل ه م بسائر في رؤوس القوم دراج تفرج الهم عنهم بل تزيدهم نكدا هواجس ما همت ب إ ف ر ا ج لم يعلموا أ ن أ ق د ا ر ا ستنزلهم بالعنف من فوق أ ف د ا ن و أ ب ر ا ج وما أ ر ى درجات الفضل م غ ن ي ة عن الفتى عاد محثوثا ل أ د ر ا ج ي أ م ا ا ل ح ي ا ة فلا أ ر ج و نوافلها لكنني ل إ ل ه ي خائف راجي رب السماك ورب الشمس ط ا ل ع ة وكل أ ز ه ر ه الظلماء خراجي ما عاقد الحبل يبغي بالضحى عضدا إ ل ا كصاحب ملك عاقد التاج وما ر أ ي ن ا صروف الدهر ت ا ر ك ة ليثا بترج م ولا ض ب ي ا بفرتاج ما أ ع د ل الموت من آ ت و أ س ت ر ه فهيجيني فاني غير محتاج العيش أ ف ق ر منا كل ذات غ ن ا والموت أ غ ن ى بحق كل محتاج إ ذ ا ح ي ا ة علينا ل ل أ ذ ى فتحت بابا من الشر لاقاه ب إ ر ت ا ج ك أ ن ن ي راكب اللج الذي عصفت رياحه فهو في هول وتمويج ي وفي قباعك زيغ والهلال على سموه حلف تقويس وتعويج ي فزن من الوزن لفظا حين ترسله وزن من الزين إ ع ط ا ء بترويج ي وانظر إ ل ى نفسك اللوم بمنظرها ولو غدوت أ خ ا ملك وتتويج واطلب لبنتك زوجا كي يراعيها وخوف ابنك من نسل وتزويج ما ل ي س ر ك العدم في ا ل أ ح ك ا م بل شحقت حال المياسير عن حال المحاويج أ ل ا إ ن ا ل ض ب ا ء لفي غرور ترج الخلد بعد ا ليوث ترج و أ ش ر ف من ترى في ا ل أ ر ض قدرا يعيش الدهر عبد فن وفرج وحب ا ل أ ن ف س الدنيا غرور أ ق ا م الناس في هرج ومرج و إ ن العز في رمح وترس لاظهر منه في قلم ودرج وما اختار أ ن ي الملك يجبى إ ل ي المال من نكس وخرج ي فدع الفيك من عرب وعجم إ ل ى حلفيك من قتب وسرج سراجك في ا ل د ج ن ة عين ضار و إ ل ا فالكواكب خير سرج متى كشفت أ خ ل ا ق البرايا تجد ما شئت من ظلم وحرج ضغائن لم تزل من قبل نوح على ما هان من فزر وعرج فجرت قتل هابيل أ خ و ه و أ ل ق ت بين معتزل ومرج وخانت ود لقمان لقيما ليالي حرفت سمرا بشرج ي فدار م ع ي ش ة واحمل أ ذ ا ه لمن صاحبت من حوص وبرج ف إ ن ا ل أ ز د تتبعها ذئاب وغربان فمن عور وعرج مسيرك في البلاد أ ق ل رزءا مع الفئتين من قمر وخرج وكم خدعته زبرا كان جبرا من ا ل أ م ل ا ك ذات حلا ودرج وجدت الناس في هرج ومرج غ و ا ت بين معتزل ومرج ف ش أ ن ملوكهم عزف ونزف و أ ص ح ا ب ا ل أ م و ر ج ب ا ت خرج وهم زعيمهم إ ن ه ا ب مال حرام النهد او اجلال فرج وان ش ر ا ر ة وقعت بواد لتحرق وحدها سمرا بشرج ي ركوب النعش اسرع لابن دهر يريد الخير من قتب وسرج ي غدى العصفور للبازي اميرا واصبح ت ع ل ب ا درغام ترج أ ف ي الدنيا لحاها الله حق فيطلب في حنادسها بسرجي انا ل ل ص ر و ر ة في ا ل ح ي ا ة مقارن مازلت أ س ب ح في البحار الموج و ص ر و ر ة في شيمتين ل أ ن ن ي مذ كنت لم أ ح ج ج ولم أ ت ز و ج من مذهبي ا لا أ ش د ب ف ض ة قدحي ولا أ ص غ ي لشرب معوج لكن أ ق ض ي مدتي بتقنع يغني و أ ف ر ح باليسير ا ل أ ر و ج هذا ولست أ و د أ ن ي قائم بالملك في ثوبي اغر متوج ي وصل الهجير إ ل ى الهجير لعله في الخلد ي ض ف ر بالهواء السجسج سلبته ب ر د الورد ر ا ح ة م ي ت ة غصبته حين كسته برد بنفسجي غشاه م ص ف ر ا ل أ ن ا م ل خافيا ف ك أ ن ه لبنانه لم ينسجي ولا وخلف عرسه وبناته يجنين أ ط ي ب مطعم من عوسجي عن لاعج باتوا ب ر م ل ة عالج في ربوتي عود كظهر الفالج في مقفر تناه سلمى مدلج من بعد طيته وسلمى دالج مثل ا ل أ س ا و ر والدمالج في الطوى أ ن س و ا ذوات أ س ا و ر ودمالج و ا ل أ ر ض قد لفظت ح ش ا ش ة نورها فدج الظلام سوى الوميض الخالج فزعوا الى ذكر المليك وحسبهم انسا بذلك في الضمير الوالج اتعوج ام ليس المشوق بعائج هاجت وساوسه لبرق هائج سبحان من برا النجوم كانها در طفى من فوق بحر مائج لو شاء ربك ص ي ر الشرطين من ه ذ ه الكواكب عند أ د ن ى ت ا ئ ج والتاج تقوى الله لا ما رصعوا ليكون زينا ل ل أ م ي ر التائج إ ن هاجك البارق فاحتاجي لا يمنع الرزق بارتاجي اصبح في لحدي على وحدتي لست الى الدنيا بمحتاجي ما ازد خفان ب م ت ر و ك ة فيها ولا غزلان ارتاجي كشفي ر أ س ي و ا ف ت ق ا ر بها خير من التمليك والتاجي ع ط ع ت في الايام سداجي وسارت الدنيا باحداجي اليت ما أ د ر ي ولا عالمي من كوكبي في الحند سداج ا ل ي لا بسط الخالق في مدتي حتى يرى الناظره الداج ي قد ذبح الذارع في س ا ح ة فيا له من دم أ و داج يسلك ي محمود و أ ن ث ا ل ه طريق خاقان وقن داج ي حالي حال اليائس الراجي و إ ن م ا أ ر ج ع ادراجي إ ذ ا ر أ ي ت الخير في رقدتي عددتها ليله معراجي إ ن قمت من غ ب ر ة هذا الثرى أ ه د ى إ ل ى خضراء مئراجي فالحمد لله على ن ع م ة تعقب من ضنك و إ ح ر ا ج ي لو أ ن ن ي البرجيس أ و جاره نزلت من أ ر ف ع أ ب ر ا ج ي ما أ م سرياح إ ذ ا ما غدت م و ر ث ت ي أ د م ع دراج ينسى ي الفتى الحربي في قبره أ ي ا م الجام و إ س ر ا ج ي وخوضه في نفيان الوغى على طموح الطرف هراج ا ل ي وخضه ا ل أ ب ي ض م س ت أ ن س ا ب أ س و د للهول فراجي يفض ما أ ذ ه ب من قونس بزئبق يمتد رجراجي أ ش ل أ و أ ع ر ج دهر ع د ا فوارسا عن شك أ ع ر ا ج ي وصفتك فابتهجت وقلت خيرا لتجزيني ف أ د ر ك ن ي ابتهاجي اذا كان التقارض من محال ف أ ح س ن من تمادحنا ل ت ه ا ج إ ذ ا أ ث ن ى علي المرء يوما بخير ليس في ه فذاك هاجي وحقي ان أ س ا ء بما افتراه فلؤم من غريزتي ا ب ت ه ا ج ي غدا الناس كلهم في أ ذ ن فزج حياتك فيمن يزد ولا تقبن اللباب ا ل ص ر ي ح ة ف ق ص ي ط عالمنا وامتزج أ ل م تر أ ن طويل القريض من متقاربه والهزد إ ذ ا ما مضى نفس فاحسبنه كالخيط من ثوب عمر نهد و إ ن هاجك الدهر فاصبر له و ع ش د ا وقار ك أ ن لم تهد فكم ج م ر ة خمدت فانقضت وكان لها منذ حين وهد فيا قائد الجيش خفض عليك في غير حظك ي ع ل الرهد زمان حباك قليل العطاء مازال يكثر أ خ ذ المهج فلا تود أ ن ف س ن ا حسبنا قضاء له ب أ ذ ا ن ا لهج أ ع ن باكيا لج في حزنه وسل ضاحك القوم مما ابتهج وعالمنا المنتهي كالصبي قيل له في ابتداء ت ه د يشج بنو ادم بالصخور و إ ن المدام بماء تشج فما نزل اليمن في شربها ولا في وعاء سلاف نشج يقول لك أ ن ع م مصبحا متودد إ ل ي ك وخير منه أ غ ل ب أ ص ب ح و ا رجوت بقرب من خليلك مرحبا وبعدك منه في الحقائق أ ر ب ح إ ذ ا أ ن ت لم تهرب من ا ل إ ن س فاعترف بطلس تعاوى او ت ع ا ل ب ت ض ب ح ومارس بحسن الصبر بلواك إ ن ه م أ ت و ا بقبيح فالذي جئت أ ق ب ح تروح إ ل ى فعل السفيه وتغتدي وتمسي على غير الجميل وتسبح ك أ ن خطوب الدهر بحر فمن يمت بفرط صداه فهو في اللج يسبح أ ص ا ح ي هي الدنيا تشابه م ي ت ة ونحن حواليها الكلاب النوابح فمن ظل منها آ ك ل ا فهو خاسر ومن عاد عنها ساغبا فهو رابح ومن لم تبيته الخطوب ف إ ن ه س ي ص ب ح ه من حادث ا ل د ث ر صابح لقد سنحت لي فكره بارحيه وما زادني إ ل ا اعتبارا سنوحها بربه طوق ما اقل جناحها جناحا وفي خضر الغصون جنوحها و خ ا ج ح مياها أ ص ي ل مذكر تغنيه شجوا أ و غداه تنوحها وتلك ا لعمري ش ي م ة أ و ل ي ة ت و ا ر ت ه ا شيث الحمام ونوحها لقد برحت طير ولست بعائف و إ ن هاج لي بعض الغرام بروحها أ ر ا هديانا طال من كل أ م ة ي ض م ن ه إ ي ج ا ز ه ا وشروحها و أ و ص ا ل جسم للتراب م آ ل ه ا ولم يدر دار أ ي ن تذهب روحها ولا بد يوما من غدو مبغض سنغدوه أ و من روحه سنروحها ولو رضيت دون النفوس بغيرها لحطت بعفو لا قصاص جروحها اعادلتي إ ن الحسان قباح فهل لظلام العالمين صباح يسمي ابنه كسرى فقير ممارس شقاء و أ س م ا ء البنين تباح و ر ب م سمى عنبرا وهو موهت وليثا وفيه إ ن يهيج نباح يا أ ي ه ا الناس جاز ا ل م د ف قدركم وقصرت عن مدى مولاكم المدح إ ذ ا استعانوا ب أ ق د ا ح لها قيم على ا ل م د ا م ة ف ا ل إ ث م الذي قدح وعندهم مسمعات ي أ ذ ن و ن لها ما للمسامع عما قن منتدح قالوا غدون مصيبات الغناء لنا وتلك عندي مصيبات لهم فدح عن الطواويس ما يلبسن مسترق وهن بعد قماري الضحى الصدح يا مشرع الرمح في تثبيت مملكه خير من ا ل م ا ل ن الخطي م س ب ا ح يزيد ليلك إ ظ ل ا م ا إ ل ى ظلم فما له آ خ ر ا ل أ ي ا م أ س ب ا ح لا يعتم الجنح في مثوى أ خ ي نسك وكلما قال شيئا فهو م س ب ا ح أ م و ا ل ن ا في تقانا لا رؤوس لها فكيف تؤمل عند الله أ ر ب ا ح ه ونحن في البحر ما نجت سفائنه وكم تقطع دون العبر سباح وسوف ننسى فنمسي عند عارفنا وما لنا في أ ق ا ص الوهم أ ش ب ا ح تغير الدهر حتى لو ش ح أ س د لقيل كش خلال القوم رباح ل ي ف النزال ولكن في منازله كلب على فضلات الزاد نباح تجرع الموت نحار ل أ ي ن ق ه إ ذ ا شتى ولفار المسك ذباح يجود بالتبر ان اصحابه بخلوا و ي ق ت م السر إ ن خزانه باح تجمع أ ه ل ه زمرا إ ل ي ه وصاحت عرسه أ و د ى فصاح تخاطبنا ب أ ف و ا ه المنايا من ا ل أ ي ا م ا ل س ن ة فصاح نصحتكم أ ه ي ن و ا أ م دفر فما يبقى لكم منها نصاح نطيح ولا نطيق دفاع أ م ر فكيف يروعنا ا ل غ ا د النطيح ولم يك أ ه ل خيبر أ ه ل خبر بما ل ا ق السلالم والوطيح وجدت الغيب تجهله البرايا فما شق هديت وما سطيح اقنع بما رضي التقي لنفسه و أ ب ا ح ه لك في ا ل ح ي ا ة مبيح م ر ا ة عقلك إ ن ر أ ي ت بها سوى ما في حجاكه أ ر ت ه وهو قبيح أ س ن ى فعالك ما أ ر د ت بفعله رشدا ً وخير كلامك التسبيح إ ن الحوادث ما تزال لها مدن حمل النجوم لبعضهن ذبيح استقبح الظاهر من صاحبي وما يواري صدره أ ق ب ح سببت بالكلب ف أ ن ك ر ت ه والكلب خير منك إ ذ ينبح صلى الفتى ا ل ج م ع ة ثم ا ن ف ن ا لذارع في مسحه يذبح يعطي به التاجر أ ر ب ا ح ه وتاجر الخسران لا يربح فليتني عشت ب د ا و ي ة حرباؤها في عوده يشبح يزدى بها الركب و أ ع ل ا م ه ا ك أ ن ه ا في آ ل ه ا تسبح أ و بت في ص ه و ة مستوطنا أ م س ي مع ا ل أ غ ف ا ر أ و أ ص ب ح والنفس كالجامح فليتنها لب أ و ا ب ي لجمه تكبح المرء حتى يغيب الشبح م غ ت ب ق همه ومصطبح والخلق حيتان لجه لعبت وفي بحار من ا ل أ د ا سبحوا لا تحفلا هجوهم و م ت ح ه م ف إ ن م ا القوم أ ق ل ب ن ب ح ولا تهب أ س د ه م إ ذ ا ز أ ر و ا وقل تداعت ثعالب صبحوا وهم من الموت أ ه ل م ن ز ل ة ان لم يراعوا بطارق صبحوا لم يفطنوا للجميل بل جبلوا على قبيح فما لهم قبحوا فمن لفجر الوداد أ ن ه م لا خسروا عندهم ولا ربحوا اقل منهم شرا ومرزيه ما ركبوا للسرى وما ذبحوا فليتهم كالبهائم اعترفوا لجما إ ذ ا بان زيغهم قبحوا يا كاذبا لا يجوز زائفه وما عليه من ف ض ة و ض ح و كشفت عما تقول مجتهدا لعل حقا لطالب يضح فكلما هدبتك ت ج ر ب ة أ ن ش أ ت للباحثين تتضح قد علموا أ ن س ي ه ط ف الشبح فاغتبقوا بالمدام واصطبحوا ما حفظوا جاره ولا فعلوا خيرا ولا في مكارم ر ب ح و ا غالوا ب أ ث و ا ب ه م فما حسنوا في ذهبي اللباس بل ق ب ح و ا دعوا إ ل ى الله كي يجيبهم سيانهم والخواس النبح كم قتلوا عاتقا وكم جرحوا دنا وكمفار تاجر ذبحوا لا تغبط القوم في ضلالتهم وان رؤوا في النعيم قد سبحوا العلم كالقفل ان الفيته عسرا فخلله ثم عاوده لينفتحا وقد يخون رجاء بعد خدمته كالغرب خانت ت و ا ه بعدما متحا دعوا وما فيهم زاك ولا أ ح د يخشى ا ل إ ل ه فكانوا أ ك ل ب ا ن ب ه ا وهل أ ج ل قتيل من رجالهم إ ذ ا تؤمل الا ماعز ذبحا خير من الظالم الجبار شيمته ظلم وحيف ظليم يرتعي الذبحا وليس عندهم دين ولا نسك فلا تغر كايد تحمل السبحا وكم شيوخ غدوا بيضا مفارقهم يسبحون وباتوا في الخنا سبحا لو تعقل ا ل أ ر ض ودت أ ن ه ا صفرت منهم فلم ير فيها ناظر شبحا ما ثعلب وابن يحيى م ف ت غ ا ي ا به و إ ن تفاصح إ ل ا ثعلب ض ب ح ا أ ر ى ابن آ د م قضى ع ي ش ة عجبا إ ن لم يرح خاسرا منها فما ربحا ف إ ن قدرته فلا تفعل سوى حسن بين ا ل أ ن ا ب ي وجانب كل ما قبحا ف ح ي ر ة الملك خلت المنذرين بها لم يغبق الراح في عز ولا ص ب ح قلمت ض ف ر ي تارات وما جسدي إ ل ا كذاته متى ما فارق الروحا ومن ت أ م ل أ ق و ا ل ي ر أ ى جملا يظل فيهن سر الناس مشروحا إ ن ا ل ح ي ا ة لمفروح بها طلقا يغادر الخلد الجذلان مقروحا قد ادعيتم فقلنا أ ي ن شاهدكم فجاء من بات عند اللب مجروحا إ ن صح تعذيب رمس من يحل به فجنباني ملحودا ومضروحا الوحش والطير أ و ل ى أ ن تنازعني فغادراني بظهر ا ل أ ر ض مطروحا ش د علي دريسا كي يواريني ثم اغدوا بسلام الله أ و روحا يا نفسي يا طائرا في سجن مالكه لتصبحن بحمد الله مسروحا عجبي للطبيب يلحد في الخالق من بعد درسه التشريحا ولقد علم المنجم ما يوجب للدين أ ن يكون صريحا من نجوم ن ا ر ي ة ونجوم ناسبت ت ر ب ة وماء وريحا فطن الحاضرين من يفهم التعريض حتى يظنه تصريحا رب روح كطائر القفص المسجون ترجو بموتها التسريحا فرحوكم بباطل ش ي م ة الخمر فمهلا لا أ ث ي ر التفريحا كيف لي أ ن أ ك و ن في داري الاخرى م ع ا ف ا من ش ق و ة مستريحا د ق ت ن ا ع كما أ ن ا اليوم فيه أ و أ خ ل ي فلا أ ر ي م الضريحا عجبا لي أ ع ص ي من الجهل عقلي ويظل السليم عندي جريحا مثل قيس غ د ا ت فارق لبنا عاد يشكو فيما جناه ذريحا ما وجدنا الوفاء إ ل ا طريحا و أ ب و ج ع د ة د ؤ ا ل ة من جعده لا زال حاملا تدريحا وابن عرس عرفت وابن بريح ثم عرسا جهلته وبريحا ومن اليمن ل ل ف ك ا أ ي ج ي الموت يسعى إ ل ي ه سعيا سريحا لم يمارس من السقام طويلا ومضى لم يكابد التبريح غدوت مريض العقل والدين فالفني لتسمع أ ن ب ا ء ا ل أ م و ر الصحائح ي فلا ت أ ك ل ما أ خ ر ج الماء ظالما ولا تبغ قوتا من غريض ا ل د ب ا ئ ح و أ ب ي ض أ م ا ت أ ر ا د ت ص ر ي ح ة ل أ ط ف ا ل ه ا دون ا ل غ و ا ن الصرائح فلا ترجعن ا ل ض ي ر وهي غوافر بما وضعت فالظلم شر القبائح ودع ضرب النحل الذي بكرت له كواسب من أ ز ه ا ر نبت فوائح فما أ ح ر ز ت ه كي يكون لغيرها ولا جمعته للندى والمنائح مسحت يدي من كل هذا فليتني أ ب ه ت ل ش أ ن ي قبل شيب المسائح بني زمني هل تعلمون سرائرا علمت ولكني بها غير بائح ي سريتم على غي فهلا ا ت د ي ت م بما خيرتكم صافيات القرائح وصاح بكم داعي الضلال فما لكم أ ج ب ت م على ما خيلت كل صائح متى ما كشفتم عن حقائق دينكم ت ك ش ف ت م عن مخزيات الفضائح ف إ ن ترشدوا لا تخضبوا السيف من دم ولا تلزموا ا ل أ م ي ا ل سبر الجرائح ويعجبني داب الذين ترهبوا سوى أ ك ل ه م كد النفوس الشحائح و أ ط ي ب منهم مطعما في حياته سعات حلال بين غاد ورائح فما حبس النفس المسيح تعبدا ولكن مشى في ا ل أ ر ض م ش ي ت سائح يغيبني يغيبني في الترب من هو كاره إ ذ ا لم يغيبني كريه الروائح ومن ي ت و ق ع أ ن يجاور أ ع ظ م ا ك أ ع ظ م تلك الهالكات الطرائح ومن شر أ خ ل ا ق ا ل أ ن ي س وفعلهم خ و ا ر النواعي واتدام النوائح و أ ص ب ح عن ذنب الصديق وغيره لسكناي بيت الحق بين الصفائح و أ ز ه د في مدح الفتى عند صدقه فكيف قبولي كاذبات المدائح وما زالت النفس اللجوج م ط ي ة إ ل ى أ ن غدت إ ح د ى الرذايا ل ط ل ا ئ ح وما ينفع ا ل إ ن س ا ن أ ن غمائما تسح عليه تحت إ ح د ى الضرائح ولو كان في قرب من الماء ر غ ب ة لنافس ناس في قبور البطائح أ م ا وفؤاد بالغرام قريح ي ودمع ب أ ن و ا ع الهموم سريح ي لقد غرت الدنيا بنيها ب م د ق ه ا و إ ن سمحوا من ودها بصريح ي اليلى وكل أ ص ب ح ابن ملوح ولبنى وما فينا س و ابن د ر ي ح ي وفي كل حين يونس القوم آ ي ة بشخص قتيل أ و بشخص جريح ي ولم يطرحك المرء عنه ل ع ب ر ة يراها بمرفوت العظام طريح ي وليس لنا في م د ة العيش ر ا ح ة فكيف بموت من أ ذ ا ك مريح ي وتعقد سلوان الفتى عنك نفسه ب أ ذ ي ا ل برق أ و دوائب ريح وما زال في ب ل و ا ت مذ يوم وضعه عليك إ ل ى أ ن عاد رهن ضريحي طلبت شفاء منك واهتجت سائلا بذاك أ ب ا سلمان وابن بريحي عجبت للمرء إ ذ يسقي حليلته سلافه وهو منها تائب صاح ك أ ن ه ا اتحست ثم أ ر ب ع ة أ و خ م س ة شردت عنه بصحصاح كانت ض ع ي ف ة عقل فاستزاد لها في ضعفه ضد عذال ونصاح وكان في لفظها عي ف أ ي د ه فلم تخبره عن شيء ب إ ف ص ا ح من عاشر الناس لم يعدم نفاقهم فما يفوهون من حق بتصريح فاعجب لتحريق أ ه ل الهند ميتهم وذاك أ ر و ح من طول التباريح إ ن حرقوه فما يخشون من ضبع تسري اليه ولا خفي وتطريح والنار أ ط ي ب من كافور ميتنا غبا و أ ذ ه ب للنكراء والريح كفتك حوادث ا ل أ ي ا م قتلا فلا تعرض لسيف أ و لرمح تراضى أ ه ل دهرك بالمخازي فكيف تعيب ر ا م ق ة بلمح ي و أ ص ح ا ب الشريف فلا تساو ك أ ص ح ا ب ابن ز ر ع ة وابن سمح ا ه ا ت ف ة ا ل أ ي ك خ ل ا ل أ ن ا م ولا تثلبيه ولا تمدحي و إ ن كنت ش ا د ي ة فاصمت و إ ن كنت ب ا ك ي ة فاصدحي ك ذ ح ن ا ل ف ا ن ي ة ح ل و ة فكيف نلومك أ ن تكدحي و إ ن حملت راحتي راحها ب أ ق د ا ح ه ا لم تفز أ ق د ح ي وما يضحك السن في دهرها ك أ ن المصائب لم تفدحي إ ل ى النسك ارتح و أ ص ح ا ب ه إ ذ ا فاتك القوم لم يرتح و إ ن قرع الباب غاو عليك فزده وثاقا ولا تفتح أ خ و ك ا م ر ء يستحيه الصديق و آ ف ت ه أ ن ه يستحي ر أ ي ت الفتى يلتحى غصنه فيهلك من قبل أ ن يلتحي وما كتبته يد للزمان فعن يده م ر ة يمتحي وكم بدا الحي في ح ا ج ة ف أ ع ج ل ه قدر ي م ت ح ي كما ملا الغرب من مائه وقلي في الجفر لم يمتحي بوارق للحاد لا للسحاب طربت إ ل ى ضوء لماحها أ ر ى الخمر تجمح بالشاربين فلا تخدعن ب إ س م ا ح ه ا وكم طمحت باللبيب ا ل أ ر ي ب ف أ س ق ط عن ظهر طماحها وليس الزجاج زجاج الخطوب ولكن أ س ن ة أ ر م ا ح ه ا سمعي موقا سالم فقل الصواب ولا تصح من قبل يوم ح ل ي م ة حلم ا ل أ د ي م فما يصح والمرء في تركيبه غضب يهيج إ ذ ا نصح أ ع و ذ بالله من أ ل ي سفه أ ن يعرفوا ع ل ة الضلال تزح يسقون راحا لهم م ع ت ق ة لو أ ن ه ا من قليبهم لنزح بينهم كالغمام ش ا د ي ة تومض في ملبس كقوس قزح يجد في وسطها ملاعبها وهي لجلاسها تقول مزح هي الراح أ ه ل ا لطول الهجاء و إ ن خصها معشر ب ا ل م د ه فلا تعجبنك عروس ا ل م د ا م ولا يطربنك مغن صدح و م ن يفتقد لبه س ا ع ة فقد مات فيها بخطب فدح قبيح بمن عد بعض البحار تغريقه نفسه في قدح تنسكت بعد ا ل أ ر ب ع ي ن ض ر و ر ة ولم يبق إ ل ا أ ن تقوم ا ل ص و ا ر خ فكيف ترجي أ ن تثاب و إ ن م ا يرى الناس فضل النسك والمرء شارح تفرقوا كي يقل شركم ف إ ن م ا الناس كلهم وسخوا أ ج ه ل بساداتهم و إ ن زعموا أ ن ه م في علومهم رسخوا ما فسخوا بالقبيح عهدهم ظنوا و أ م ا بسرهم فسخوا قد نسخ الشرع في عصورهم فليتهم مثل شرعهم نسخوا لا يفقدن خيركم مجالسكم ولا تكونوا ك أ ن ك م سبخوا ولا كقوم حديث يومهم ما أ ك ل و ا أ م س ه م وما طبخوا إ ذ ا عقدت عقدا لياليك ه ذ ه ف إ ن لها من حكم خالقها فسخا لعمري لقد طالت على المدلج السرى وليس يرى في حندس لهبا يسخا وجدنا اتباع الشرع حزما ل ذ ن ه ا ومن جرب ا ل أ ي ا م ل ن ينكر ا ل ن س خ ة فما بال هذا العصر ما فيه آ ي ة من المسخ إ ن كانت يهود ر أ ت مسخا وقال ب أ ح ك ا م التناسخ معشر غلوا ف أ ج ا ز ا ل ف س خ في ذاك والرسخا ومن يعف عن د ن ب ويسخو بنائل فخالقنا أ ع ف ى وراحته أ س خ ى أ ر ى طولا عم ا ل ب ر ي ة كلها فيقصر بالحكم ا ل إ ل ه ي أ و يرخى ذكرنا الصبا والشرخ ثم ترادفت حوادث أ ن س ت ن ا ا ل ش ب ي ب ة والشرخى وقد ينتحي الزند الغوي بجهله فيفضل في القدح العفاره والمرخى فان كنت ذا لب مكين فلا تقس بحسمك والميماس د ج ل ة و ا ل ك ر خ ة وقد فجعت بالفرخ أ م س ح م ا م ة فما بالها تلقي بموضعها ف ر خ ة ذكوا على مذهب الكوفي أ ر ض ك م وجانبوا ر أ ي ه في مسكر طبخا ولا تكن ه ب ة ا ل خ ل ا ت عندكم كالغيث وافق في إ ب ا ن ه ا ل س ب خ ة إ ذ ا مات ابنها صرخت بجهل وماذا تستفيد من الصراخ ستتبعه كعطف الفاء ليست بمهل أ و كثم على ا ل ت ر ا خ إ ن كنت يا ورقاء مهديه فلا تبني الوكر ل ل أ ف ر خ ولا تكوني مثل إ ن س ي ة متى ينبها حادث تصرخي وانفردي في بلد عازب عنا وعيشي ذ ا ت بال رخي أ ح س ن بهذا الشرع من م ل ة يثبت لا ينسخ فيما نسخ جاءت أ ع ا ج ي ب فويح لنا ك أ ن ن ا في عالم قد مسخ والجسم كالثوب على روحه ينزع أ ن يخلق أ و يتسخ والنجل إ ن برا و إ ن فاجرا كالغصن من أ ص ل أ ب ي ه فسخ أ ل م تر أ ن الخير يكسبه الحجاب طريفا و أ ن الشر في الطبع متلد لقد رابني م غ د الفقير بجهله على العير ضربا ساء ما يتقلد يحمله ما لا يطيق ف إ ن ونى أ ح ا ل على ذي ف ت ر ة يتجلد يظل كزان مفتر غير م ح ص ن يقام عليه الحد شفعا فيجلد تظاهر أ ب ل ا د الرزايا بظهره وكشحيه فاعدر عاجزا يتبلد لنا خالق لا ي م ت ل العقل أ ن ه قديم فما هذا الحديث المولد و إ ن كان زند البر لم يور ق إ ئ ل ا فتلك زناد الغي أ ك ب ر و أ ص ل د وما سرني أ ن ي أ ص ب ت معاشرا بظلم و أ ن ي في النعيم مخلد يكون أ خ و الدنيا دليلا موطئا و إ ن قيل في الدهر ا ل أ م ي ر المؤيد ولا بد من خطب يصيب فؤاده بسهم فيضحي ص ا ئ د المتصيد بقيت و إ ن كان البقاء محببا إ ل ى أ ن وجدت العيش لا يتزيد وسرت وقيدي بالحوادث محكم كما سار بيت الشعر وهو مقيد وما العمر إ ل ا كالبناء ف إ ن يزد على حده فهو الرفيع المشيد رميت ض ب ا ء القفر كيما تصيدها ومن صاد عفو الله أ ر م ى و أ ص ي د اجدك هل أ ن س ي ت صحبك في السرى وكلهم من ن ع س ة الفجر أ غ ي د كهول عتوا في سنهم و ك أ ن ه م غصون على ميس الركائد ميد إ ذ ا ا ل ص ف ع ط العين عنقود ك ر م ة م ل ا ح ي ة ما أ م ل ت أ خ ذ ه اليد لعل نجوم الليل تعمل فكرها لتعلم سرا فالعيون سواهد خرجت إ ل ى ذي الدار كرها ورحلتي الى غيرها بالرغم والله شاهد فهل أ ن ا فيما بين دينك مجبر على عمل أ و مستطيع فجاهد عدمتك يا دنيا ف أ ه ل ك أ ج م ع على الجهل طاغم مسلم ومعاهد فمفتضح يبدي ضمائر صدره ومخف ضمير النفس فهو مجاهد أ خ و ش ي ب ة طفل المراد وهمه لها ه م ة في العيش عدراء ناهد فوا عجبا ن ق ف أ ح ا د ي ث كاذب ونترك من جهل بنا ما نشاهد لفضل هذا الخلق ما كان فيهم ولا كائن حتى ا ل ق ي ا م ة زاهد ك أ ن ك عن كيد الحوادث راقد وما أ م ن ت ه في السماء الفراقد سيجري على نيران فارس طارق فتخمد والمريخ في العين راقد وما ابتسمت أ ي ا م ه النقد عن رضا ولكن تحاشى والصدور حواقد أ أ ن ف ق من نفسي على الله زائفا ل أ ل ح ق ب ا ل أ ب ر ا ر والله ناقد وشخصي وروحي مثل طفل و أ م ه لتلك بهذا من يد الرب عاقد يموتان مثل الناظرين تواردا فلا هو مفقود ولا هي فاقد ولو قبلت أ م ر المليك جنوبنا لما قبلتها في الظلام المراقد يحق كساد الشعر في كل موطن إ ذ ا نفقت ه ذ ه العروض الكواسد حفاه القوافي كالذي ولماتها إ ذ ا هن لم يوصلن فاللفظ فاسد ومن عاش بين الناس لم يخل من أ ذ ى بما قال واش أ و تكلم حاسد وليس جساد في ترائب كاعب ك أ ح م ر منه مضرب السيف جاسد أ ل ا إ ن أ خ ل ا ق ا ل ف ك ى كزمانه فمنهن بيض في العيون وسود وتاكلنا ايامنا ف ك أ ن م ا تمر بنا الساعات وهي أ س و د وقد يخمل ا ل إ ن س ا ن في عنفوانه وينبه من بعد النهى فيسود فلا تحسدا يوما على فضل ن ع م ة فحسبك عارا أ ن يقال حسود عرفت سجايا الدهر أ م ا شروره فنقد و أ م ا خيره فوعود إ ذ ا كانت الدنيا كذاك ف خ ل ه ا ولو أ ن كل الطالعات سعود رقدنا ولم نملك رقادا عن الاذى وقامت بما خفنا ونحن قعود فلا يرهبن الموت من ظل راكبا ف إ ن انحدارا في التراب صعود وكم أ ن د ر ت ن ا بالسيول صواعق وكم خبرتنا ب ا لعمري غ م م ا ر و د ل ع لقد أ د ل ج ت والركب خائف و أ ح ي ي ت ليلي والنجوم شهود وجبت سرابيا ك أ ن إ ك ا م ه جوار ولكن ما لهن نهود تمجس حرباء الهجير وحوله رواهب خيط والنعام يهود وقد طال عهدي بالشباب وغيرت عهود الصبا للحادثات عهود وزهدني في ه ب ة المجد خبرتي ب أ ن قرارات الرجال وهود ك أ ن كهول القوم أ ط ف ا ل أ ش ه ر تناغت و أ ك و ا ر القلاص مهود إ ذ ا حدثوا لم يفهموا و إ ذ ا دعوا اجابوا وفيهم ر ق د ة وسهود لهم منصب ا ل إ ن س المبين و إ ن م ا على العيس منهم بالنعاس فهود حياتي بعد ا ل أ ر ب ع ي ن م ن ي ة ووجدان حلف ا ل أ ر ب ع ي ن فقود فمالي وقد أ د ر ك ت خ م س ة أ ع ق د أ ب ي ن ي وبين الحادثات عقود ك أ ن من ا ل أ ي ا م فوق ركائب إ ذ ا قيدت ا ل أ ن ض ا ء فهي تقود فدل هجير في زمانك أ ن ه سخائم في أ ح ش ا ئ ه وحقود